إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو وعد الله عظيم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 يومئذ يوّفِهم الله دينهم الحقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ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 Walau yubadi nizinatuh N, ilaa libulatih N, awaabain N, awaabain bulatih N, awaabain bulatih N, awaabain bulatih N, awaabain bulatih N, awaabain bulatih N, awaabain او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين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 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نور السماوات والأرض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 يحسبه ما ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 والقواعد من النساء إلا تلا يرجون نكاحا فليس عليهم النجناح فليس عليهم النجناح أي يضعن فيها بهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير لهم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 Innal الذين يستأذنونك أولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شئهم فاذل ما شئت منهم واستغفر لهم الله. Innal lah ya rafur rahim.